موقع رياض القرآن يقدم, يقدم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها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 هو هو, ال... هو الذي أرسل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريا المشركون